وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ثُمَّ تَمَنَّى مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا